اقول اخبره ان الجهاد فرض ولا شك كفرائض الاسلام لكن انا ودي اني اتكلم معاه هو فهل يحب التسجيل هو ولا كيفه يعني هاي يتكلم احنا عندنا المهم بتزول عنه شبه ان شاء الله ان شاء الله يا رب فقل له عندنا يعني عند السلف قاطبة ان الجهاد فرض ولا شك ولكن فرائض الاسلام وهذا هو الاصل عندنا في جميع فرائض الاسلام الله أكبر. هل يتفق معنا في هذا نعم, نعم. طيب بارك الله فيكم وفرائض الاسلام هل هناك فريضة من فرائض الاسلام ترك لنا الامر فيها بالخيار لا. ام انها مضبوطة بضوابط الشرع يعني انا اضرب له مثال يعني مثلا الصلاة طبعا فريضة ايش تقول يا محمد نعم لكن هل لنا ان نصلي كيف اردنا متى اردنا قل المسألة منضبطة منضبطة الشرع منضبطة بشروط ومنظبط بأركان ومنظبط بواجبات ومنظبط بسنن وهيئات ما نستطيع أن نخرج عنها واضح تمام واضح يا شيخ الحج إجرائك بالحج فريضة ولا ما هي فريضة لكن لها لها شروط ما نستطيع أن نخرج عنها أكيد. لها أركان ما نستطيع نخرج عنها لها واجبات لها سنن لها هيئات هكذا هذا دين الله تبارك وتعالى والله عز وجل ما فرض علينا فريضة إلا جعل لها شروطا وأركانا وواجبات نلتزمها. المسألة يعني لم تترك للأهواء ولم تترك يعني لنا أن نختار فيها وأن نفعلها كيف شئنا متى شئنا وعلى الهيئة التي شئنا أبداً ما في فريضة من فرائض الإسلام إلا ولها هذه القيود والضوابط لأن بها تكون الاستقامة في الدين والدنيا والآخرة بالتزام الشروط بالتزام الواجبات بالتزام الاركان واذا خلينا بها اذا خليت بالشرط انعدم المشروط واذا خليت بالركن انعدم المركون ما يصلح ما ينفع ترد على صاحبها ما يقبلها الله تبارك وتعالى حتى الطهارة حتى الوضوء، شروط اركان وهذه من أبسط الأمور وأبسط الواجبات في دين الله جل وعلا فكيف بأعظم الواجبات وذروة سنام الإسلام الذي هو الجهاد ألا ترى أنه يجب أيضا وفيها من الضوابط والشروط والأركان مثلها مثل بقية فرائض الإسلام أولا الأمر متروك لنا أجيب يا محمد شيخ <تصفيق> نعم ماذا يقول لك يقول لك جهاد في شروط وفي ضوابط نعم قلنا نعم في شروط وضوابط يا شيخ الجهاد بس انا بنعرف يا شيخ فرض عين فرض عين الجهاد نعم جهاد فرض عين ولا لا يا شيخ الجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية يكون يختلف باختلاف الاحوال احيانا يكون من فروض في فروض الاعيان واحيانا يكون لا يدخل في باب فروض الكفايات ديفا يفرض عين في حالة شنو يا شيخ نعم قي... عندي لكن انت قبل, قبل, قبل, قبل, أن... قبل ان تبين هذا يختلف باختلاف حال الجهاد لكن انت تتفق معي ان الجهاد كان فرض عين او كان فرض كفاية له شروط وله أركان وله واجبات يجب أن نحترمها جميعا ولا المسألة متروكة لنا. ده نعم أكيد السرود واجبات يا شيخ. طيب هذا المهم إنك تسأل عنه الآن. يعني إذا جيت مثلا تريد الوضوء لا تعرف أنه أول ما يتعلم الإنسان إذا بلغ إذا أراد الوضوء وإذا أراد الصلاة وإذا أراد الحج وإذا أراد الزكاة. أول ما يجب عليه ماذا يتعلم الشروط والأركان والواجبات والسنن حتى يؤدي العبادة على الوجه المقبول طمع. واضح واضح يا شيخ نعم الآن أنا أسألك سؤالا نعم أسألك الآن سؤالا يعني هل لنا هل لكل واحد منا من المسلمين أن يقيم الحدود التي فرض الله تبارك وتعالى يعني مثلا جاء واحد وصرق منك في البيت وانت مسكته يسرق هل تقطع يده بنفسك لا لا لماذا مش بيدنا نحن هذا الحكم اللي دير الله نديره لها نحن للحكام ليش أنت ما تقطع يده نعم أنت لماذا لا تقطع يده بنفسك؟ الحكام اللي المفروضين علينا أما لنفذوا عليه الحكم هذا طيب أنت ليش ما تنفذه أنت بنفسك؟ نعم لماذا أنت لا تنفذه بنفسك؟ تطبيق سنة الله عز وجل كده ما؟ تطبيق لسنة الله عز وجل كده لا شك وإلا لو كان الأمر ترك لها كانت الدنيا فوضى يا شيخ كان كل واحد يقطع يد الآخر أو كل واحد يقتل الآخر أنقبنا حد الله عز وجل تصير فوضى هناك أمور واجبة على الأفراد وهناك أمور واجبة على الحكام يعني هي من واجبات الحكام أليس كذلك نعم يا شيخ بارك الله فيك. أنا أسألك الآن الجهاد لا شك كان مفروضا والاضطهاد كان موجودا يعني مثلا أهل الإسلام اضطهدوا وهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى مكة واضح واضح نعم ثم بعد ذلك فرض الجهاد من اللي كان يحدد الجهاد يعني غزوة بدر غزوة احد من الذي اعلنها ودعا الناس الى الخروج الى الجهاد نبي شاء الله عليه وسلم ابو بكر ابو بكر صديق لا لا. لا, لا لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا لا لا في حياة النبي كانت كل الغزوات منوطة بمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واضح واضح يا شيخ في خلافة أبي بكر الأمر انتقل إلى من إلى أبي بكر الصديق هو الذي أعلن حروب الردة وأعلن كلها فهذه المسألة ليست, ليست للأفراد هذه من أعضل الشروط إقامة الانتهاد إقامة الحدود هذه الله عز وجل أوجبها على الحكام. أنا أعرف الآن راح تقول لي إنه بعض الحكام يقصر، فهذا شأنه، هذا ليس شأننا. الله. ش شأن يعني أمور أنيطة بنا وأمور أنيطة بالحكام، لكن ليس لكل مسلم أن يعلن الجهاد على يعني وفق ما يراه هو. لا المسألة لها ضوابط المسألة لها شروك المسألة لها أركان لا بد من مراعاة هذه الأمور كلها ثم بعد هذا كله أيضا المسألة منوط بالقدرة لماذا المسلمون في أول يعني أيامهم ما حاربوا الكفار المشركين مع أنه أخرجوهم من بيوتهم أخرجوهم من أموالهم استولوا على الأموال والبيوت وطردوهم ما جاهدوا المسألة منوط بالقدرة واضح, واضح يا شيخ. بس يا شيخ يقولوا ان الجهاد فرض عين نعم. في حالة لو احتلها يقولوا لو احتلها اشبر من ارض المسلمين فان الجهاد فرض عين نعم انت الان لو جاء واحد وقال اراد ان يخرجك من بيتك لو جاءك واحد الان نعم. طوي واراد ان يخرجك من بيتك وبيستولي على بيتك الواجب في حقك أن تدافع عن نفسك وعن مالك وعن أولادك صحيح ولا لا؟ نعم. لكن إذا جاء هذا الإنسان المحتل البيت ومتجج بالسلاح والقوة، هل يجب عليك أنك تقاتله وأنت متيقن يقينا أنه سيقتلك لأنه أقوى منك بكثير جدا لا من المسألة منوبة بماذا؟ بالقدرة. بقدرة صح أنا أشوف نفسي إذا أستطيع أستطيع أقاتله أنا أقاتله وإذا ما استطعت أخرج هو الظالم وأنا المظلوم فمن الذي يعلن الآن الجهاد حتى يكون فرض عين الجهاد لا يكون فرض عين إلا إذا أعلن الجهاد الحاكم نعم وين عندنا حكومة الآن أعلنت الجهاد في بلد من البلاد؟ نعم يا شيخ أخبرني نعم أقول وين من الذي أعلن الجهاد حتى يكون فرعين؟ يعني الجهاد قل الله أعلم الله أعلم مش عارفين ما في. نحن لا قرأت النهان النبي صلى الله عليه وسلم. النقات لا تحت راية عمية يعني تحت راية غير معلومة غير معروفة ما عندنا فيها حكومة واضحة ما عندنا فيها حاكم له السمع والطاعة ما ما يصلح نقاتل بارك الله فيك القتال والحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية شرعية يعلن الحاكم فيها وجوب الجهاد والدفاع عن الأرض ما عندنا يا أخي فالجهاد يبقى فرض عين ما في كلام ولكن بشروطه الجهاد يبقى فرض عين لكن بأركانه بضوابطه ما في ضوابط كف الله المؤمنين القتال نعم واضح <تصفيق> يا شيخ بارك الله فيك السلام عليكم نعم يا شيخ خم السلام ورحمة الله هو عنده بعض الأشخاص يلبسون عليه بهذا الكلام يا شيخ ويقولون نعم يقولون له الجهاد فرض عين عندما يحتل الكفار شبر من أرض المسلمين يتم هناك الجهاد فرض عين أنت بارك الله فيك أو له المعلومة يا شيخ ويقولون له يا شيخ نعم نعم نعم ويقولون أن السلفية هم الذين يسمون أنفسهم بهذه التسمية وليس لا وليس عندهم حق بالإطلاق يا شيخ هل هذا كلام كيف يا شيخ؟ إيش يقول ليس عندهم الحق إطلاق يعني عندهم مش من الحق شيء أبدا لماذا لماذا يسمو خلي يضرب أمثلة في المسائل التي يريد لكن أنا أقوله يعني أنت أقول له محمد من الذي يكلمه عن الجهاد يعني هذا الذي يكلمه عن الجهاد من هو وأين موجود الآن أين هو في المغرب لا, لا في ليبيا عبدنا يا شيخ نحن نكلمك من ليبيا هم يا شيخ هم طيب هل هل الذي الذي يكلم على محمد آه. ويقول له أن الجهاد فرعين هو في ليبيا عندكم؟ في ليبيا عندنا يا شيخ وأين يعني أن الجهاد الآن فرعين؟ في أي البلاد؟ يعني في فلسطين والعراق يا شيخ يقول طيب لماذا جالس في في, في ليبيا؟ لماذا لا يذهب إلى فلسطين؟ يمشوا يمسكوا فيهم ما يمشي فنخلص يمشوا يا شيخ ها؟ يقول, يقول لك يا شيخ هم عندما يريد ان يذهبون الى العراق او فلسطين الحكومات ترفض عليهم يا شيخ طيب اذا ما عندنا قدرة نعم يا شيخ واضح واضح بارك الله لكن انت قل له هذا الذي يعني هذا الذي يدعوه الى الجهاد لماذا تالس في بيته خليه يذهب أول هو بنفسه لكن مصيبتهم يا أخي أنهم يشحنون الشباب مثل محمد وغيره وهم جالسون بين أهلهم وأولادهم وفي أموالهم هكذا يفعلون يزجون بالشباب إلى العراق وهم في أهلهم وذويهم وأموالهم وفي ما شي... يتقون الله جل وعلا الله أكبر وفي ثاني يا شيخ هم ليسوا من أهل الصنة ولا يطبقونها أبدا أبدا هذا هذا الأصل قل, قل له النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن الجهاد كان هو في الخط الأول يا شيخ الله أكبر عندما يأمر الناس بالجهاد أين يكون هو الصف الأول الله أكبر هذا الذي يدعو الشباب إلى الجهاد ويحثهم على الجهاد لماذا لم يذهب بنفسه إلى الآن والله. وبرك وع وعندهم استهانة بالصلاة نعم لا شك نحن نعلم يقينا لكن المفروض أن هؤلاء الشباب يكون عندهم غيرة يكون عندهم عقل يقولوا ابدأ بنفسك إذا كان فرعين فابدأ بنفسك لماذا تبدأ بمحمد الله وقل لماذا ليه ما تبدأ أنت بنفسك الله وقل فروض العين الإنسان يبدأ فيها بنفسه ما يحفظ الناس وهو جالس في بقه ما يصلح يا شيخ يعني لابد يكون عندنا